إلا صلاتي ما أخليها إهي حياتي ودنيتي فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رحاب الصلاة في هذه الحلقة سنتعلم بإذن الله كيف نصلي صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل بها المسلم الله عز وجل الإرشاد إلى الخير فعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن يصلي المسلم صلاة الاستخارة عندما يتحير بين أمرين أو أكثر فلا يدري إن كان الخير في فعل أحدهما أم في تركه فيحتاج للجوء إلى الله عز وجل ليسأله الإرشاد إلى الخير عندما تقدم على شراء دراجة هوائية مثلا وتحتار بين نوعين من الدراجات فإنك تستخير الله تعالى ليوفقك لشراء أفضلهما وأصلحهما لك بعد أن تصلي صلاة الاستخارة تقدم على الأمر الذي يطمئن إليه قلبك ولا تنتظر رؤيا في المنام أو شيء من ذلك فإذا أقدمت على أمر ولم يتيسر لك فلا تسخط واعلم أن ذلك الأمر شر صرفه الله عنك ويفتحب أن يستشير المسلم بعد صلاة الاستخارة من يعلم من حاله الصلاح والتقة والخبرة فإذا استشار وظهرت له المصلحة فيتوكر على الله تعالى ويقدم على الأمر صلاة الاستخارة صلاة فردية لا تصلى جماعة وهي صلاة سرية يجوز صلاتها في البيت او في المسجد وقبل الشروع في صلاة الاستخارة لا بد من النية لهذه الصلاة والنية محلها القلب ولا تقال جهرا ثم تصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة وبعد السلام ترفع يديك متضرعا إلى الله عز وجل وتحمده وتثني عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل هي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد ثم تقرأ دعاء الاستخارة وتقول فيه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 وتسمي حاجتك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الاستخارة بقل يا أيها الكافرون وفي الرقعة الثانية بقل هو الله أحد والآن سنشاهد كيف نصلي صلاة الاستخار الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي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 فقال لَم رَرسُورُ اللهَِّ ناقَةَ الله وَسُقِيهاَا فَكَذَّوه فَعقَوهَا فَدَمدَم عليهلَيْهم رَبّهُمْ بِذَمِْهِمْ فَسَووهاَا فَلَا يَخَافُ أقْبَهاَا ال الله اكبر سُبحانَ ربّ العظيم سُبحانَ رَبّ العظيم سُبحانَ ربّ العظيم, العظيم سَم الله لِنْ حَمد ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي, سبحان, ربي سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الله اكبر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 واما بنعمه ربك فحدث الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم لك الحمد أن تقييم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقائك الحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد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 فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لدراجة هوائية شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به <تصفيق>